فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينفر صُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنَا السَّمَاءَ ثُمَّ مَنْ يَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يَذْهَبُ نَكِيدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فان هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار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 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً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 فَجِئْتَنِي مُرْجِجَ ثَمَنٍ لَوْثَدٍ وَجِئْتَنِي بِقَوْلِ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبهن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك فخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغها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 لَهُمْ دِيَارُ الصَّوَامِعِ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كُنَّا هُمْ فِي نَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا فَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَعَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اغن يسمعون بها فانها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّ مِن قَرْيَةٍ مَّلَئْتُ لَهَا وَهِيَ غَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 والله عنيب حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق ديد وليعلم الذين اوتوا علما انه الحق من ربك فيؤمنوا به فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ عَنِيمٍ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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا فَمَن يُقَتَّلُ أَوْ مَاتَ لَيَرْزُقَنَّهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مَن يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَنَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُرْجِ الْلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرْجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 قُلْنَ بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكَادُونَ يَسْتَطِيرُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ إِنَّا وعادها الله الذين كفروا وبيس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا يجتمع له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيع يزوهم منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوي عزيز الله يصطفى من الملائكه رسوله ومن الناس ان الله سميع بصير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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَا جَعَلنا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولانا فنعما المولى ونعما النصير